وَإِن كُنْتَ تَمِنُّ قَدْرِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِن قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ان الشيطان ريب الانسان عليم مبرين وكذلك يجهريك ربك وهو يعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وَيَتَمم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ لَكَ فِي مُوسَى وَإِخْوَتِهِ آيات إِلْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْمُ عُشْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَذِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اِغْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيْكُمْ يخلو لكم وجه أبيهم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبب وَأَلْقَوْا فِي غَيَارَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ طَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَهْمِنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اَلَّذِينَ هُوَ مَعَنَا غَدًا يَرْقَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَأَحْذَرُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا ان اكلهم يهب ونحن عشره اننا اذا الغاسر فلما دعوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا الين لترب انهم بانمرهم هذا وهم لا يشكرون وَجَاءُوا آبَاهُمْ مَا اشْتَاءَ قالوا يَnbُكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا أَيُوبَ عِندَ مَتَاعِنَا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى طَمِيْخِهِ بِذَنٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرٌ جَمِيلٌ والله المستعاد على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه فأدلى ذلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسخوه بضاعه اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ دَخْسٍ تَبَاعًا مَّبْدُونًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مَّصْرَ نِسْوَةٌ إِنْ كَرِتْنِي مَا هُوَ حسائطَعناَا أَم نَ إِذَهُ وَلَند وَكذَل كَ مَكًا بَِّ لوسُ فَفِي الأأَوْض وَلٍ وَلِمَهُ مِذ تَأويلٍ الأحَال واللهُ غالمٌ لَ أَمنِه وَلاكَِّ أَنْ خَتًَا لَمَّا نَرَأَهُ شُهُدَهُ أَتَىٰ آهُ حُكْمُهُ وَعِنْدَمَا وَكَذَٰلِكَ نَجِّلُ الْمُحْسِنِينَ وَرَأَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي الْبِنْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مخواي إنه لا يفتح الظالمون قال معاذ الله هو ولي ان انه لا يغض ظلمون ولنقدهمت به وهم بها له لا اراهم ان نرى ربه كذلك ننصرف عنه السوم ان إِنَّهُ مِنْ عِندِ آدَمَ مُخْلَصٌ وَاسْتَنْقَلَ بَابًا قَضَّتَ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيِّدًا آلًا بَانَ قَالَتْ مَا ذَاءُ مَنْ عَادَ بِأَهْلِكَ سُؤٌ أَمْ إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أليم. قال هي راورتني عن نفسي وشهد جاهد من أهلها إن كان قميشه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميشه قد من دبر فكذرت وهو من الصالقين لَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُتِلَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَلْبِكُمْ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِي ذَنبِي إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ وقال نسوة في المدينه مراته العزيزه رامد فتاها عن نفسه قد شغفها حب قد شغفها حبا اننا نراها في غداب مبين فلما سمعت بما كرهن اوسلت اليهم واعتدت لهم متكئا وَإِذْ كُنَّا وَاحِدًا مِنْهُمْ نَسْتَكْنُ وَقَالُوا رُدَّ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَذْهَنَهُ وَقَطَّعْنَا أَنْجِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّاتِ وَقُلْنَا حَاشَا إِلَٰهًا مَا هَٰذَا بَشَرًا إن هذا إلا منكم كريم قالا فذلك من الذي لومتمني في ما القوم يراونه عن نفسه فاستعصا فاستعصا وَل إِلَّا مفمَا آمُرُهُدا يُسدَنًاَّ وَل نَنْبُدًا مِنَ الصَّر قال رَبّ السِدوا أَحَمُْ إلَ قالَا رَبِّ السِدٍنُ أَحَْ إلَ ي بِ مَا وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأب من الجاهرين فاستجاب له ربه فصلت عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا مِنْ من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعشر وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي غبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزق عنه إلا نفأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما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 ذلك من قضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرضاهم متفرقون خير أم الله الواحد القبار؟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 ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خبرا وأما الآخر فيشلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي تستفتيانه وقال الذين غنوا ان انه هناك منهم الملك ني عند ربك فانساهم الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلذلك وقال الملك انني ارى سبع بقرات سمان يهرهن سبع انتك وسبع سهول بلاد وسبع سهول بلاد خضر وانقار مجسان يا ايها الملأ انكوني في رؤياي ان كنتم ترؤيا تعبرون قالوا ان اغضض احلاله وما نحن بتوميل احلال من عادلين وقال الذين جاءا منهما وتذكر بعدهما ان انا ننفذكم بتنميل فان يوسف ايما صدق افتنا في سبع بقرات سمان يحلهن نسعهن اتاكم وسبع سنبلات وسبع سنبلات قبره واخرنا بيسان كل عني ارجع الى الناس لعلهن يعلمون قال لَن تَنظُرُوا عَيْنًا نَزَعَ عَن سِنِينٍ رَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ بَدَّرُوهُ فِي سُنُبٍ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا فَدَعُوهُ فِي ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غراف الناس وفيه يعشرون وقال الملك أروني فَلَمَّا جَأَموسُولُ طَاالُ جِرْلَ رّكك طَالَم جَ إِلَ رَبِّكَ, ربك فَسْأَلهُناَا بَ لِسبَةِ الن غَبرْننا أَنْ بلَهُن قال ما غطركن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل ما حاش لله ما علمنا عليه من نصور قال كنرأة العزيز الآن حفحص حف الحق أنا راوته عن نفسي وان انه لمن الصادقين ذلك لعلم ما ان لم احنل الغضب وان الله لا يهدي كمن ضال اني وما اغرز نفسي ان النفس لامهره بالسوء الا ما رحم ربي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ وَرَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلَأُ التَّونِ لَهُ أَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ بَلَغْتَ مَكَانًا مَّكِينًا آمِنًا قَالَ عَنِّي عَلَى خَذَائِنِ الْأَرْضِ هُمْ مُحْصَرُونَ وَكَانَ كَمَا كُنَّا نُسْتَفِزُّ فِي الْأَرْضِ تَمَرُّ وَأُمِنَّا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْبَتِنَا مَن شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وجاء إكوة نوسف ففلقوا عليهم تعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني هو في الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقررون قالوا سنراوت عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون آئلا قدروا إلى أهلهم لعلهم يعرفون هائدا قلموا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مرع منا الكيل فأرسل معنا أخانا أَوْصَلَ مَعَنَا أَخَانَا نَكَلَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظِينَ قَالَ هَلْ آمَنُ أم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ تَمَّ اللهُ خَيْرًا حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحن أغطانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قَالَن لَن نُؤْتِيَنَّهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَنَا مُوثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتُنَنَّ بِي إِلَّا أَن مُحَاطَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مُوثِقَهُمْ قَالُوا مَا هُوَ عِنْدَنَا نَقُولُ وَكِيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب ماعد وادخلوا من أدوان متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه كي يتوكل المتوكلون وَلَمَّا نَطَمِئْ مِنْ حَيْثُ أَنَرَهُم أَبُهُمْ مَا كَانَ لَنَا عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ نُبْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَادَةً فِي نَفْسِيَ وَإِهُ لَهُ عَ علم لِمَا عَن النَّ وَلكَِّ أَكْنَ الناسِ آ يَعَم وَلََّا لَغَن عَلَ فَآوائلَيْهِ أَق قَالَ إِ أَناَ أَبْكَ خَلََ بِسْ لِمَا كَان يَمَُون فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ دَعَوْنَا اسْتِقَايَةً فِي رَحْمِ آبَائِهِمْ مَّا أَمْنَنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَمْنَنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا النَّعْمُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا أَغْبَلُوا عَلَيْهِمْ لَا تَفْقِدُونَ قالوا نفكر هو على الملك ولمن حِنُّ به حن بعير وهن به زعين قالوا جالله لقد عليكم ما دئنا لنفسد في الأرض وما كنا ساركين قالوا فما جزاؤه إن كنتم أَنْ جَزَاءُهُمْ مَنْ جُنَّ فِي رَحِمِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَضِيَ الْمَعَانِي أَن يُهْفِكُمْ مَا اسْتَخْرَجَهُ مِنْ عَائِدَةٍ كَذَلِكَ انْكِتَايَنَ يُوسُفُ ما كان ليأكل أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وثوق كل ذي قَال إِن يَسْرِقُوا دَهْرَ سَرَقُوا أَقُلُّ لَهُمْ لَهُ قَبْل فَأَصَرَّهَا جُسُب فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُرِدْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ تَظُنُّونَ مَا كَانَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْنَعُونَ قالوا يا أيها العزيز إن لو أرهم شيخا كريرا تقل أحدنا مكانا إنا نراك من المؤسمين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا فَلَن مَسْقَئَاتُ مِنهُ خَلَ شُن نبَا قَالَ كَدون أَن تَعللَم أَن أَب قَِنا غَدَ عَلَْكُم موثِقَ مََِّ وَيُ قَضِلُ مَا ضَوَطتُمْ فمِن قَضِل مَا ضَووَتُم فيِي فلن أبرح الأرض حتى يأذن بي أبي أو يحكم الله به وهو خلو الحاكمين يربعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغير فَأَنِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْمَنْزِلَ الَّذِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَتَنَاضَرَتْ حُصُونُهُمْ قَالَ بَلْ ثَمَّ وَلَّتْ لَهُمْ أَنفُسُكُمْ أَن تَرَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, فصبر جميل عَسَى اللَّهُ أَن يُبْدِلَنِي بِهِمْ خَيْرًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ فاتر ولعنهم وقال يا اسفى على نوسهم وعند المنظ عنهم من الحزن وعند يوم عنهم فهو كئيب قال بل ثولت لكم انفسكم امرا فصدر جميل فصدر جميل فصدر جميل عسى الله أن يأتيني به الجميع إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا اسفاتتولوا عنهم وقال يا اسفا على نوسف وقال يا اسفا على نوسف فلم يرضى عيننا بنم عن عيننا من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفهم تنكر نوسف قَالَ تَمَ اللهِ فَتَنكُرُ يونس قَال إِن تَم اللهِ فَتَنكُرُ يونس حَتَّى تَكُونَ حَوْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلى الله قال إنما أشكوا بثي وحفظي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني الهبوب تحسسوا بني يوزف وأخيه ولا تنأسوا من روح إلا أخير إِنَّ هُنَا يَنأَسُ النَّوْحُ إِلَّا هَٰذِهِ إِنَّ الْقَوْمَ كَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَنُهَ لَعَنَ دِيمَةَ السَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّعْلُ بِالنَّهْرِ وَجِئْنَا إِلَى ضَاعَةٍ مُزْدَانٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَرَقَّدَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ مُتَصَنِّدُونَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ قالوا انك لن توسف قالوا انك لن توسف قال انا يوسف قال انا يوسف قال انا يوسف وانا قدمن الله علينا قدمن الله علينا انه من يتقى يصرف عنه الله ما يصرف عنه الله لا يضيع اجر المحسنين قال الله قد انصرك الله علينا قالوا كالله لقد آترك الله علينا وإن كنا نطابقين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الظالمين إن هروا لقبيشي هانا فألقوه على وجه أمين واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوه إني لأجد ريحا ينسف قالوا تمرات ولما فصلت العين قال أبوه إني لأجد ريحا لولا انت فلن ندود قالوا الله انك لفي ضلال قديم فلما ان ترى ان بشير على وجهه سردا دبا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 فلما نغلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا لَهُ سجدا وقال ها أبتها ها تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجل وجاء بكم من البدغ وجاء بكم من البدغ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين نفوته إن ربي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأخر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني المسلم وألعطني للصالحين ذلك من أنباء العين روحيه إليك وَمَا ظَنَنْتَ لَن تَدَّنَّيَنَّ إِلَّا أَجْمَعُ أَن نَّرَهُمْ وَهُمْ يَنكُونُونَ الناس أَكْثَرُ النَّاسِ وَهُم يُحَرِّجَتْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ وَكَأَنَّهُ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاجيتهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره إن أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرزلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يزيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقبون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا قد هذبوا جاءهم نشرنا جاءهم نشرنا فنجي من نجاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في خصصهم عجرة لأولي الألبان ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا ليبا يتنهر ولكن تشقيقا الذين يدين يديه وتهشيم كل شيء وهو هدى ورحما وتفصيلا كل شيء وهو هدى ورحما لقول